السلام عليكم ورحمه الله, أحمد الله رب العالمين حمد لله الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله الا الله ولي الصالحين وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى أما بعد هذا من مشيئه الله عز وجل هو ربنا السابع والخمسون في كمسلة شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى فتح الجاري في شرح صحيح البخاري الله مرضى عن شرحنا السؤال الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعتبر الدرس الثاني إن شاء الله رب العالمين في يكتب التذكير الذي أورده الإمام البخاري حيث أورد دفع آيات من كتاب الله عز وجل تعلينات من صور ذكر فيها أحاديث صحيحة لعنى صلى الله عليه وسلم سوف نتعرض لهذه الآيات إن شاء الله رب العالمين وبذلك نقود بفضل الله عز وجل قد حصلنا على أمور ثلاثة في كتاب التركي. اولا أولا على سلسلة شرح الأحاديث الصحيحة للبخاري رضي الله عنه وبالتالي توضيح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في علم الحديث والحديث نفسه. ثم نستفيد ايضا من تفسير سبع ايات يجد الله عز وجل على قدر ما يذب الله لنا سبحانه وتعالى ويستح علينا وعليكم الله نستح علينا وعليكم بسوح العارفين يا رب العالمين الامر الثالث هي امانه العلم التي يجب ان ننقل فيها كلام الله وكلام رسولي عليه الصلاة والسلام الى عباد الله وفيك امانة اللهم اجعلنا من الحاملين للامانة المواصلين لها المحافظين عليها المثبثين لشرع الله يا رب العالم ثم كما نقول دائما مرحلا بالطوم غير قضايا ولا نبام ولا مجددين كما كان يرحب المعصوم صلى الله عليه وسلم ويفرح الواحد منا كلما راى نفسه أو المسلم او المسلمه كل ما ليه نفسه موافق على دروس العلم وحضورها والاستماع اليها يفرح لأسباب ثلاثه السبب الاول كما قال لنا اهل المعرفة ان اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك أنا عايز تعرف مقدارك عند الله مكانتك عند رب العباد شو حطك فيه وما لم وضعت محبا لدروس العلم ومحبا لمجالس العلم فإن شاء الله الله كريم سوف يتقبل ويغطر الظلود باذن الله إن أردت هذا يظن يقول كيف إن أردت أو إن كنت تريد معرفه نعرفك يعني ما لك عند الله اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك تنظر فيما اقامك كثير من الناس يقيمهم رب الناس في وكثير من الناس ايضا يقيمهم الله عز وجل ليس في معصيته فحسب ولكن في ان يعصي وان يجعل غيره يعصي يعني بس زي بالضبط يبغلون الناس بالزخر وغسل فيه. لا يدخل ويقلل غير يدخل. يدخل بطاعة الله ويجعل الآخرين يدخلون بطاعة في الله. وقال الآن ان الله عز وجل في عمل العبد وكسب. اقام واحدا منهم طبالا خلف راقصه. اين اقامه? في طاعته ام في غير طاعته? صعب والمسلم. صعب أن أسأل الله أن يتوب على الجميل. ده هذا هم يقنعوه أن يدفن أو فنسعوا من حابة العالمين. يقنعوه حيثنا. لكن هل هذا عمل مشروع؟ مشروع. حسنا. الله أقامه في عطيته. يبا هذا العبد بكثير المضع. أنت راح يقول لك طيب رسعا من حج من توفحته هو. أنت مولانا بلبي تقول الله أقامه أيه؟ الله أقامه بعمله. يعني اول او ثبت طبلة وضعنا الاتين الى المسجد ليسمع كلام الله هل يجد على باب المسجد ملائكه تمنعه من الدخول برحمة الله وفي بيت الله والله في ملك الم... او شيطان من الشياطين جروا منجهده واخذوا الاجهد خلف الراقصه عسل يسطل فمعولي الكلام ده؟ هذا كلام لا يعقل. العبد بكسبك العبد بكسب وابتسابك لها ما كسبك عليها مستدفع. مش حاجة اصمع ايه. اصمع ان رقي عمد مقدر لان ربنا يلعب عليها يبقى يبقى لا، ان لله عبادا اذا ارادوا اراده. قال العبد يريد توبة. وقلنا لحضراتكم من قبل ان توبة العبد تقع بين توبتين. توبة العبد تقع بين توبتين من الله. سابق علم الله ثم توبة العسل ثم قبول الله للتوبة لتوبتك انت وقعت بم ايه بين توبتين فانا وقعت المثل من قبل من جمعتين وقلنا على المثل اللي كان هيقع خلي نرى مرة المثل بايه بالجهة اللي هيقع وبعدين انتقول عن الاسكان ضعب ايه السيارة عشان تنقل السكان بايه بامسعنيه بعيدا عن اثر الايه؟ الاستخدام المدوي اللي يحصل مجيزة اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان تلكأ البعض البعض تلكأ يعني على حالة زي حليل هكذا يعني لما الساق بجوء اعنش يا عادي. اجينا عاديد لما نلاقي بقى والنوع الثاني اللي عم البقر يا طلبت اللي بس عايز يطلعنا من الزبده عشان يبيع الارض بقى يوقف من طرف البيت فقعد يسلس في ضعف هذا انا عم نر... نفهم اكثر من الاسكندر اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه قال اه قاد الشقه من ركلاسة والشقه من ركيتها مثلا يعني دول ما تخبروش اهلاهم لا ينتظروا هم شائعة ام اول وطول العربيات في المساعة بتاعهم دولك بصراحه لا واحد انا وبنحضي والتالي اتنا عم بس ولله النسل الاعلى الله عز وجل اسكننا في القرض وجعلنا خلفاء عنه عز وجل واردل الينا يا الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة انتوا مش في الدنيا. انتوا مش اهل تعمير فيها. انتو ديور. والضيافة سوف عن قليل والمأدوة سوف تفرق. تقلص. ان شاء القرابطة اللي عليها. من أمسك في الدنيا بتلاديده يديه واثنانه لا سأي في الدنيا عندك يعلمينها لأي دنيا تهدم عليه وقاعد ما في فيه يديه واثنانه فيه وأول ثاني على سطر وثيب سطر يوم يروح ليشتقه عمر السنه لا مش بكل سلمات مليش شفتوا ايه الجنة دي فأي من فعله ما تعرفش هو عايش ايه تكلمه سعي بقر يولد بس لالحديد غير كده كلمه في الجاهة لانك عدم الجاهد اي باته احنا احنا بس لنجاه دواعنا طيب يا كلمه عن حالة والحرام يا عم حالة والحرام ايه للدنيا ما دانا بالحرام تعيزيني جاهة هو لا يريد ولا اسمعه ولو علم الله فيه خيرا لا اسمعه ولو اسمعه يولى بسهل الله ان اجعلنا وعياكم لالذين استمعون بخيرا لا اسمعون تاني بقى تطورك تطورك تطورك تطورك تطورك تطورك تطورك. والله تلاك لا يا عم. تلاك عم الله خيرك. الحق. حياته على دروس العلم. شلو ما تعود على تفريغ وقتك لله عز وجل في درس العلم. وفعل امور انتظرين. هل الجنيه توقفت لان تعطلت شاعة لله? ما على الاسر. انت عندما توقف ايه تباتت تنجم على ثنوات المبرك. بغيب طاعة الله. فالنبال اولى يقول لها بقى اعمل لها ايه? عملت موازنة. اكثر من الحسنات حتى يكونها السيئات. الاثنان قريبنا كل الاسكان اللي اخدوهم دون. هو لم يحابيهم ما حدوهمش ده. هو بلغ الكل. هو بلغ الكل ان البيت حيل للسقوط. بس عن كده سابقت اعمالي. للساكن متاع ساعة ثلاثة والساكن متاع الساعة بمرة تسعة لكذا فقط اعمال علم المسؤول ان الساعتين دول فكان دول يعني ناس قريبين منه في اعمالهم فاقلهم اليه قصرا وهم دخلوا اليه محبة المثل الاعلى بعملك يحبك رب العباد والحان. وما يزال عملي يتقرب الي بالنواسل حتى ايه? حتى احبه. يا يحبه يعني ايه ايه? فلت اخدوا عندي خلاص. اخده في الحد فاقامك في طاعتك. فاحمد الله في درس العلم ان اقامك في مجل العلم وفي طاعة الله. النقطة الثانية. النقطة الثانية. ان هذه المجالس الجنه لا في الدنيا فيها صوره في الدنيا فقط الياذين مجالس العلم إذا رايتم رياض الجنه فارتعوا قالوا وما رياض الجنه يا رسول الله قال مجالس العلم رياض يعني, يعني حدائق لتزيد لكن رياض الاطفال اتخلت لازل قصة ملين عايز يا عمو فين في الشنين ملين عايز في روضة؟ ميش روضة ها؟ لانا اراها شيئا اخر هاي بقى دي على المحشورين نصه قاعد ونصه على الارض والتبسر انا روضة, روضة اطفال فانت بقى هنا في المسجد وتبالد روضة من روضة الجنة. رياضة الجنة فرسول يقول بقول لان اتخل الجنه على الجنة تأرتع اوام تتعالى عبير الجنه نملك لك دعا في مجالة العلم هذا سهيك المجلس وإذا لك السياحين السيارين اللي قاعدين يصمعوا جرس الواسي يصعدوا لربط العباد والعليم والخضير على ما تركتم عبادين تركناهم يتبعونك ويذكرونك يا رب ماذا يريدون؟ الجنة الرعو الجنة لا يا رب ما ذلك لو رعوها يتفحوا أكثر يذكروا أكثر يعملوا أكثر دين يستعيذون يستعيذون من النار هل رأوا النار رب ما بالكم لو رأوا النار يا صفر يا رب ما كان يعملوا أكثر هل يستعيذوا هل يقول يا ملائكتي أني أعطيتهم ما يطلبون وأمنتهم مما يطلبون يقول ملك لأن الملكة ذلك ملاء على وحي الله يا رب ان فلان ليس منهم ده احد بس يعني جاي عارف ان فلان اللي عليه آآ قلت بني كل يوم اثنين مع الشخصة اه افتاد الناس وراء يعني يزاي بنيت ده واعد ده كل شويه وبصه بصه ايه يا هو من الناس مصالح اللي هنا مصالح الا الله ولا مصالح نبيك واحد ثاني جاي يعني انت عاش قاعد بس يركز على حدث معين. قاعد يكتب فاذهل في تتعلي فيه فانا فرده وروح بيه يطرد قال اللي قاعد يكتب التخريج ها الصريحة دي عليه قلت احسن يا انا الله العظيم الفلان ليس منهم إنما جاء في حاجة لله على دنيوية فيه عشان ملاقعة يجر بالشيء يجر بالحواليه يجر بالمسجد يتعى في خرافها انا اعطى المندبة ان تحرم بيوت الله سبحان الله فلا اله ان الله هل يحرمه رب العباد من الفاسح لا عمدا فعلت عمدا فعلت عمدا فعلت, عم فعلت. انا الرب الوفي غير الخليط الرحيم غير الغبور وهو الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جميلتهم ابدا يحشر معهم يوم القيامه عرم ها بس ايه لا يقول ان الله عز وجل بيثالف علمه ان كتب التقريب ربنا يشوف عليه لان مرة مرة يعني هم يحذر مرضه قال ابن عدم برضو مسلم وهو مسلم ورح عقل السنة دي وعتبر السنة اللي فاتس وقول لك انتريك الرسول يعني ايه بأفقات المسألة مبيش مشاكل كل ينسان لنحكوا بيه اللي اقوله يرفع ايديه مم يرفع ايديه ولا كلا ترشفها ولا بان ارفع ايديه الله رفع ايديه الله ترحب جادي لأ, لا يشقى بهم جميعهم ابدا فليس لنا من شرح صادر إلا في مجارس العالم كما تبقى تغرب من باب المسجد يعني ترميه وطلع ترميه بيشوف الصور اللي بيشوفه ولذلك كلما أكثرت من مجالس العالم كلما أكثرت المدد إلى القلب تبقى الآن زي التغذية السليمة جاعد يكون أستاذ بتاع تغذية وقعد يحص برنامز كام جرام بروتين كام جرام بحرقية كام جرام, جرام وقاعد ايه وقاعد واحد يجيغذ الولد يصدع الوقت خوي الدنيا. لان التغذيه تحت صحيفه هكذا القلب في مجالس العلم يغذى يغذى ان القلوب لتنطق وما جلاؤها يا رسول الله قال ذكر الله والاسترخاء وان القلوب لتعرى وما زينتها ايه زينتها علماء المسلمين ايه زينتها التقوى واتقون يا اولي الالباب التقوى تزيد القلب والقلب محط نظر الله والوجه محط نظر العبد لازم انت تجيك اللبس لان الديانه نظيفه نظيف ليه لان ده موقع محط نظر الناس لازم تاخد بالك من القلب لان ده محط نظر, نظر رب الناس لا مش انظر على شكلي سخيف رف... جميل رف... نحيف ضمير خطير احول اعور اعمى لا لا لا لا الله لا ينظر اليها وينظر إليه. من القلب فلا نستأكد دايما حافظ قلبا ايه ان الله ينظر اليك ان الله عز وجل ناظر اليك اللهم يا رب العالمين نظر سلوبنا ونظرها من النفاق ومن الكذب ومن الفجور ومن الضجور ومن الظجور ومن الظلوب وابلقى حتمة وايمانا يا رب العالمين. اول احنا انتهينا يوم الاثنين الماضي من محكمة عن التفسير فعلي التفسير وفاسحة الكتاب ام القرآن و ام الكتاب البكحة سبع المسال هذا ان شاء الله الإمام البخاري نعنى في سورة البقرة حيث أورد بعض آيات أورد فيها ببعى أحاديث عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم أول آية بكرها لإمام البخاري اللي هي وعلم آدم الأسماء كلها قصة أبينا آلة جاء بالكلام دا الآية بخصوص حديث ايه بخصوص حديث الشفاعه هنقول حديث الشفاعه يعني بالمعنى عشان لا نتحاضر ان شاء الله وبعدين ارجع للآية الكلمه في سوره البقره اولا يقول الحبيب في سوره البقره صلى الله عليه وسلم اي بيت تقرا فيه البقره يفر الشيطان منه اي البيت اللي سورة البقره مش لوكين لو اتعلم ان اراه كل يوم وكل يوم شبابه خط السكر فبالذات لا لابد ان خللا ما في البيت لمن في في البيت معينه ان ظلما من احد الاطراف في هذا البيت لان في البيت ثلاث اطراف اب وام واولاد او اقوى ما على ابو ابوه وانسان أم وما علمت في القضيه وبعدين ابن وما ينتصر ابنه حفيد لا بد ان فيه الظلم من اب لابناء من ابناء لابيه من بنات لامهن من ام من زوجة من لزوج من زوج لزوجه في خلل ما وطالما ان هناك خلل هنا يعكس الشيطان لان الشيطان كما قلنا ابليس ينقب كل ليله عرشه على الماء واجمعوا ادنائه من منكم صنع طميعا اليوم اضع على رأسه الثاني مين عمل مصيدة? الحاجة الحيب عندي بيس ايه? مصيدة مين عمل اعظم مصيدة عشان اضع على رأس الثاني? يقول ابن الله ضللت وراء فلان حتى اخر وقت السلام مصيدة. لا غدا يتوب. دا مش حكيمة جيدة دي. وراء غلام حتى آذى غلاما. هاا. بكرة ما يعرف على الله حقه يرجع. ضللت وراء غلام حتى شرب الخمر. غدا يتوب يا حمام. ما ايه اللي دي. قال الله. ضللت وراء غلام حتى قاطع اخاه. او خاصم اخلاق او خلق زوجتك لأنت ابن حقا انت ابليس ابن ابليس لقل دلوق يعني 100 بالمائد فيقوم فيلتزم يلتزم عن ايه يحضر ابن حبيبي العجل الله وعلى العالم ابن يعمل المصد او فلا. فلا. فلا. انا سوف اضع على راسك ليس كادا واحدا وانما عشره ان نهاية او اعظم ما يبطع الشيء يعمل ايه يغرر ما بين مسلم و اخيه يغرر صبر مسلم ناحية اخوه يخلي الراجل يكره المرات ويخلي السيد تكره الجيد والكراهية تنفذ البيت ومدام الكراهيه ذبت تصير حسناتك سيئات مش الحسنات عند الله يعني حسناتك ومحاسنك اللي باقف عندك ان انت بتعتبر نفسك كويس فيها تصير عند زوجتك الكارهة خيئة وتصير معازل زوجتك السابقة تصير خيئة وجينا بعد بيقول لك والله يا مولانا وليك على هل سانا شيخ انا اشوف فراتي قدامي يعني احب توف العامة وشفاش مستعيني ما هو اكيد ان الشيطانة قد تقلت نفس القضاء بالنزل السيط وما جن كرهت زوجته زوجها او زوج وزوجته وكنا جعل الامر مخرج بعد طرق كل الابواب النصيحه يقول وتقوى الله واكل الحلال وبعدين هجروا المضجع وبعد الضرب بالجواب ها ده حكم من اهلي وحكم من اهلنا يريد الاصحاء يوفق الله بينهما بس ما يكونش القلق الحكمين انها المساله خلاص يجي الاخر اخو هو مش عايز يتطلق مش عشان خوفا على اخته ده خايف ان لو اطلقت هتيجي عنده وعارف مراته وعارف كل او اللي هاتف بعيد لي عام الظبط زيب يعني لما تحب تقعد مع مع, مع بعض. لا لا لا اخواتي الظبط مع لا يعني يعني, مع بعض. <تصفيق> يعني أي حاجة لا يريد إصلاعا يوفق الله بينها فحصل في التأشير حلالك يتم التلاخذ هدود وذلك لا أرى من الرجولة أن تطلق زوجتهم عن طريق المحكمة لا أرى من رجولة الرجل أن يطلق القاضي زوجته منه تعرفان وثلاثة وثلاثة ويحرمها من النفقه. يجد ارفع طبيعي نافقة نافقت دائدة ونفقت مطعة ونفقت الولاد بدي افضل الاضي دخلو كام 500 جنيه طب خمسين جنيه يبدي عن نزدئناه ليس هذا من الاسلام لا في الصرف ده ولا في الصرف ده والطب ده وده السندات وليس انت حاجة نفسي اثبت ان <تصفيق> يقول لك ليش عندي لاش نزده والثاني يقول له انت بس نفسك من اللي انت فيها مع مع, مع طاقب ديه وخلاص وضعتها يا منت لا حاجة هتلاقي ايه جنيه جنيه هذا الإنسان ماذا يقول لله يوم القيامه؟ ها ربنا لو عندك موظف يا شيخ مش عندك عصر سنين ويدي ماشي مش ممكن تمسيه كده ايد ورا و ايده ده قد تعمل له تأمينات تعمل له معاشات تعمل له الله ولا سبحان الله تنشيك ده ومشيك لو مش مامن عليه تقول له خد افشندر تعين نفسك لذاتنا ما ربنا يبكه عليك بشغلانة تانية عند غيري فما بالك بمن اضط اليك و إليها اليها. رأيت منها ما لم يرى ابوها. صحيح من الصحيح. منها ما لم تسمع ابوها او ابوها. لم سمع كلام معين ولا امها. انت سمعت وانت رفت ان تخرج الاسرار بعد ذلك وتضيخ خيانه عند الطرفين اليس هذا دي سعشر شميل الشياطين. اي ظلم وقع على النساء حقسة في اسألت قضايا الثلاثة يغلمني كثيرا مثل هذه الامور انا لا ارى رجوله في رجل ترفع عليه زوجته كيف يعيش رجل مع زوجته تكرهه ايه خلاص وصلت الامر اعاد اهلا يا جديد في عيب. يا لا هذا خلاص شريعة ربنا ايه دخل رجل على ابن عباد هو زوجته فقص كل من في قصتها عدل السلامة قال يا رجل يا رجل النعم اللي اصبر عليها والتصبر عليها امت الله الحاضر انا اعبدها مش شوية دخل الاثنين ثانين رجل ومرأة اجح كايث ويقصت بالزنة تفرق اصنعبت بينهم طلال اللي قاعدين على امرأة ما هذا رجل وشيكه ده رجل طول الأولى نصر الثاني بالتاني بقول الله عز وجل الأولاني ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما اتعبتنا بالشفافية امدي سنة في الاثنين فلو صبر ده على ده وده على ده هتصنع الحياة طب والتاني يا الحلف ده يا هل فرأت قول الله ان يتفرقا الله كل من ساعته طب للحالة انه حافة ان, إن ينفعوش بعضها طلب الزوجة رأيت انت منها لا تريد ان تعيش غاكل. وعليه الوزر عليها ان كانت تطلق لا لسبب خالص. يعني قال صلى الله عليه وسلم ايما امرأة طلبت الطلاق في ايما جاء. يعني مش مش بسبب قول يعني حرام عليها رائحه جدا المختلعات كن المنافقات المختلعات اللي هي ايه اللي هي اللي سابت سابت يقول لي لا لا انا جوزي رجل مش لعبس رجل مش عارفش ادي فيه رجل الكلام ده تهديد سبحان الله قال لي لها تخلع نابتها منه تجدينه كل العقب وبعد ان تخلع نابتها منه ويطلقها القابل مسلم يوم القيامة تترك الاسفل مع عبد الله بن ابي وفرعون وامان وابي ابن خلف انا طلبة انطلقت ما سبب انظار لكن لكن هل زواج الرجل ديمقرا؟ سبب قوي لطلب طلب الطلاق، ارجعوا المره ده احنا عدينا على الحته دي، اذا ما انتبهاش لان دي حاجات كده من تحت الناس، اولا كما اباح الله عز وجل للرجل التعدد اباح للمراه طلب الطلاق للضرر مش لديك شيء ولا تنظر الى المجتمع الان. كما قلت من قبل سوف يأتي زمن على المجتمع المسلم سوف ترضى المرحى ان تربع رجل. مش مناطر. جرد. كل ناس مع ثلاثة ناشة. ايه الله اعلم يجي دلوقتي بعد خمسين سنه بعد مئين سنه على عهد على عهد احباد لان الاسلام نزل لتشريع للعالم كله الى ايان الله والارض ومن عليه. هنزلش ما حدش قادر ربع واحدة يشدتها في ربع واحدة ده ربع واحدة في الشبكة ساعتها بعشرين الف والفهرة بارمعين والمؤخر والمؤخرة بخمسين الف الكلام ده ما ينفعش اذا ما يضمش يتجوز ربعها سبحان الله فالزوجة وأباحة والإسلامة لها انتطلب اطلاقها للضرر. والضرر ده الضرر عند عائشه غير الضرر عند الزيدة. والضرر اللي على الزيدة غير الضرر اللي على كريمة. صح الله؟ لا؟ الضرر ضرر خياسي. واحنا ست عندها اكتئاس. فأخوة مولت المرأة أختي يعني بارك الله فيك، اعزك الله غلي علي وقم يوصيصني عليها قبل ما تموت لت عادة في الصغر معه ولوه إساء كده طيب في يعني جول التئاب هي يعني بتسلي بالصوم بناتبق الله تعدنا مع ظلم ايه المشكلة يعني العرب المفتاح افتاح والله كان عندها الكلبين هذا الكلبين والله انت عندها الكلبين يعني بنادل ادعو عقدره كلب عين الكلب كانت عادة منه فاجئ جاء قضاء الله على قلب الناس ان لله وانا اليه راجعون على حول ولا قوه الا بالله سبحان من يرزق دي.. الارض من عليا بالله عليك لك فيان لا لا اللي بتروح لتفيد مسرة البقرة ما تقرأ في بيت إلا وطول الشيطان منه والإنسان الذي يشعر أن في حياته شيئا غريبا لا تفسير له يعني من من كده كذا أعز وعم شفاء راضي هذا السب لفاء الواعل وفاء وكره الروح الله جل وعلا عين ما شاء الله اتحرك من هنا وبدأ يشتغل الراجل ده وعنده حاله من الاكتئاب الشديد مش عارف لها سبب الحالة مكسوره وكله بيتعشى وينام فيه مشكله بس موال. في ضيق في امر غريب المشاكل بتخبط في البيت من غير سبب انا جيت ملحه على الكوفره تنقلب المساله الى خناقه ايه ده لا يبقى اهل البيت عضو واحد يمسك المصحف ويقرا صورة في كلها ان شاء الله رب العالمين ان كان هناك من عين حسود ان عين الحسود مؤثره كما قلنا من قبل ان العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر الراجل يلي ادله على, على عينه باذن الله سبب والجمل بعد ما كان ماشي على اربعه يطرد القدر نقول لا حمد له ايه انتهى والعرب كان فيهم اهل حسد. وكان المعروفين. يعني زي المنتبه مدرب اجنادي يدرب الفريق. ده كان يجيوه عشان كم يحبت. شغلته جد يا قد يجيوه عا كم يحبت. ومستقصت. يا رب. طب الاسلام حل غير موضوع الحسد له. اولا من الواحد من الواجهة ان الحاسد يغسر للمحسود من وليس منك بتحفر يعني انت عارف ان اخوك ابن ام ابن اخوك وهو يعلم عن نفسه هذا فالحاسد قولنا كان نوع نوعين نوع يعرف انه حاسد ونوع مريض بس ما يعرفش يعني مريض الحاسد بس ايه يعرفش اما من اللي بيحض التهت هو عرض المحصول بالعزب الله قال إذا بص بصم بص الشيء يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله روحي الأول يغتسر الدنيا أن ربنا يفرق من حسده من حسده إن شاء الله يفرق طالما ان مفيش حد النهارده بيحسده ويقوله اللي احنا عندنا ستين مليون مثلا 58 مليون بعض المهم لقي حاجه حسيتها الخلاص سبحان الله انت بقى اذا تصادف ان الناس هي طفل عندك من هنا تجيبت وخسرت الجزء من هنا ولكن تبدا يشيل خلو يطلع من هنا يقولي يولع فيها الحريقه لقيت طرفت الواد شفت البنت عمرك ما ضربت بنتك ضربتها عمرك ما رجيت يمين التراك واستلام يمين التراكك على مسار غريبه اول حاجه تعملها ايه شوفوا لما تتوظف وتقرا القراءه اللطين وإذا امكن فقره سورة البكرة يقرأ ما عندك من حذر هيا لكي يمسعوا بالليل الاطفال عنده سنة واثنين وخمس وثفت وثنين وليمسع بالليل فجأة تبينك الوضع, الوضع على الوضع على طرقها واحده قبل ما ينام كل يوم دواء اللي بيعمل كده ولا اللي بيعملش يدك على رأس ابنك وابنك وتعوذهم يا من الشيطان الرجيم من كل شيطان وعامة ومن كل عين وعامة ومن الشيطان الرجيم وتقرأ علي عليهم الفلق والناس النعوذاتين عماش ارآية ان شاء الله لا ينفسهم الشيطان حتى يصبحوا آمنين ان شاء الله رب العالمين ورحمة الله ورعا إذا احنا بركض الحصن بيوتنا بالصلاة بالذكاة بالصدقة بالأمور الطيبة بالعمل الصالحات كل دي تحصين البيوت حراما إبقى هذا لنا في سورة البقرة في خير كبير اي انسان محروم للخير ما يعرفه كيف حفظه. وحفظها عمر بن الخطاب يقال انه حفظها في سنه سنة. الله بن عمر حفظ البقرة ثمان سنوات. ازاي يعني؟ ربطئين الحجم ولا ايه؟ لا. هل كان لا يحفظ الايه التي بعدها الا ان يعمل بالتي حفظها من قبل. لأنه يقال أن جمع العلماء ما في بشورة البقرة من أوامر ونواني وجدوا فيها ألف أمر وألف ناية كما قال لديهم الوحفظ فيها ألف أمر وألف ناية لو عشان ينسل الأسين دون هم؟ الله فألف أمر وألف ناية وأنا قلت لك عن صريحة كرات القرن بتدمر تقرأ الصبعة و جنبك ورقة تقول الصبعة دينها فيها أمرين فيها خمس أمور فيها أربع نواني وجدت كده مع نفسك اشتقت كون ايه انا بعمل كم وحده من دون بارتكب كم نهي من دون طب انت بقى اقوى هكذا الله لا اله الا الله وعلم ادم الاسماء كلها جاء بها الامام البخاري بخصوص حديث الشفاعه حديث الشفاعه تحفظونه يجمع الله الخلائق يوم القيامه فيما اودنا الامام البخاري نديك الصحيحة قراءة يجمع الله الخلائق يوضى القيامه وتقترب الشمس من الرؤوس ويتصبب الناس عرقا اللهم نجينا يومها يا رب العالمين منا من يصل العرق إلى تعبي ومنا من يصل العرق إلى ركبتيه ومنا من يصل الى إلى منتصف ومتصف يعني ومنا من يصل العرق إلى صدره ومنا من يضبط العرق شحمتي أذنه ومنا من يصلح في عرقه مين اهل العرق دول؟ دو قال ما لله في الدنيا الست بتقول لك حسب الحجاء والخمر والنقب بيخليني عندي حساسيه عشان بيعرقني قال الست بيخليني تعاليها الدنيا ان شاء الله تعاليها في الاخره بس عن عرق ها يعني لا فضيع وحبة العرق عند المرأة المحجبة المنقبة الملتزمة بامر الله لا طبيع هذه النقطة عند رب العباد سبحان ابو ربنا عوض الزاي اللي يضعها في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله فاللي يتعب في الدنيا لله ويعرق في الدنيا لله ولاكد في الدنيا لله ما يعرفش في الاخره اللي يتعب في الدنيا يستريح في الاخره واللي استراح في الدنيا ياخد على دماغه في الاخره تجيء كل الخلائق ويقول اليوم يوم طويل قوي فيجب علماء الامر يعملوا اجتماع واسع. ماذا نصنع؟ نعمل ايه؟ ايه الخروج من الموقف ده؟ نذهب لأحد يشفع لنا عند رب العباد بايه؟ ببلاك الهتاب يجب بس معشان مجرب ايه؟ ان في خليل ومن طول ومن شدة هذا اليوم نقول يتمنى العباد ان لو بهم الى النار اخف لهم من انتظار هذا المجهول الذي انتظره وقوع البلاء ونطبع فيقول العلماء علينا ان نذهب الى ابي بشر ادم خلقه الله بيديه ونفق فيه من روحه واسجد له الملائكة وعلمه الاسماء كلها إذا القادم يمصر فيها الان هو علم قادرة الاسماء كنها كنت تبقى يا آدم يا أبانا قاعدين تحصيه ربنا خلقك خلق في ايديك ونفق فيك من رؤيك وأسدك الملائكة وعلمك الاسماء وقع هو الى اشفع لنا عند ربك لها. مين؟ قال لبس لها من قال لا لقد نهاني ربي عن الأكل من الزجرة بفأسل يا عم ربنا كب عليك بقنا بقنا اي حاجة كل حاجة عايزنا ماشي اي حاجة يا عم مطلع هو ما, ما زال يذكرها رواية الإيمان مسلم والترمين ما ذكرت الزمن قال لأسلها وخلاص لأسلها قالوا عنين ربيك قال إن ربي غضب اليوم غضبا. لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله من بعض. اذهبوا الى في نور يا نوح يا فر الأنبياء همرا. يا يا يا يا يفضل في ايش اشفى لنا عند الهلسة. ليه? هل دعوت على قولي? يعني فالنوح مين أبو الأنبياء؟ أبو الأنبياء إبراهيم إنت بقى قليل الرحمن وإنت بقى من اتخذ الله خليلًا وإنت بقى أبو الأنبياء والله لا لست لا لقد غضب رب اليوم غارضًا لم يغضب بنته من قبل ولا من لقد كذبت في حياتي كالبات ثلاث فإن ما كانش بيرزق ولا حال قال ان يعني اساله كبيره وهو يتحدث في معارضه ده حر. انا طبعا رفض له كريم الله موت هو يكلمه بقى يا كريم الله كلمك الله افتى يعني يكلم الله وستهكليمه وصفات على الناس ولس لها ليه انا قتت الراجل المصري وعملت زوجته لا لقد غضب ربي اذهبوا الى روح الله عيسى واروح الله اظن انت بقى ياعمي معجزه الله ساله كلمته التي اخطاها الى مريم وروح منها اللست لها ولم يغفر ذنبا انا لست لها اين اخذتم ممن قال انا لها انا لها ازاي تشهين وعبير بنت محفظه عن ابواب المشطوبه سرعه من الرئيس اذهبوا الى اخي محمد عليه الصلاه والسلام يا محمد. يا خير خلق الله. يا خاتم رسل الله. ها. احنا. ايش لنا عند ربنا. قل انا لها انا لها. من عنده ابن المفتح. يقول تحت هو نفسه يحجر. فأسجد تحت العرش. فيفتح الله علي من محامله ما لم يفتح علي من قبل يعني ربنا يزيد كلام ما يعرفش يقول اذكر. يقول يا محمد انا كفتك الصلاة انا كفاك القيام انا كفتك العبادة انا كفاك الصيام انا كفاك القيام والتهجد حتى تورمت منك الاقدام يا خير الامان. سن تعفع واشفع تشفع. يا رب امتي امتي ويأذن الله عز وجل بان يبدا الحساب أول أغلب من الغسام ايه؟ تفاير الصحيح. وكل إنسان طائره في عنقه. حتى لو يا طائرة في يوم القيامة في كتابه. يلقاه ايه ما يشورك اقرأ كتابك يقول الحمد لله انا بيبعش اقرأ لا حبيبي انا هاي قريك هاي قريك اه ها. باك ساجة باك او الفيلاتوك فلس انت شيخ ومكتوب بقني لغة من الشمال لدني ولا منين الشمال بلا كوفي ولا بصير فياتني ها تقرأ وخلاص ما مش نفسك انت بيض الصفحة من دلوقتي انت ويتهاش الله يرفع علينا وعليك تعال بقى وعلم ادم الاسماء كلها لذا جاءت في قصه آدم ادم وقف وغرض مع الكتاب البخاري الله سبحانه لما اذن ان يعبر الكون اعلم الملائكه مجرد اعلام هم الموجودين في الكون في الوقت ده متبعين محمدين بحمد الله إني جاعل في الارض خليفه نقف عند كلمه خليفه أولاً من القراءات ما يبشر الرسول به متى؟ لن تقوم الساعة حتى تعود الخلاصة الراشدة. يعني هي علينا أيام إن شاء الله, الله يا ربنا يا ربنا اجعلنا إلى هذه الأيام المرامها أن, إن شاء الله أو لأمنا إلى شاء الله. خلاصة راشدة على منهج النبوة. يعني خلاصة استماعتنا أحسن إن شاء الله رب العالمين. انت إيه كنت على الصوره اللي ديت تقول يا عاد قدره الله فوق الشكل والتهبي لما ربنا يحب يعمرها حته ويخربها حته يقول شيء كنت اقول ان مش عايزه ايه يعني اه سبحان الله العظيم يعني اذا اراد الله عز وجل ان ربنا فضل شوف لسه بيكتشفوا من اسبوعين مرض شديد والعلم اذا في امريكا وفي بعض الدول الزنزانيه في شمال اوروبا مرض كالاسم واسد فتكا من الاسم اسم مرض اسم مش عارفين ببدا العذراء يموتوا منه سبحان الله هذا كله من الانحرافات الخلقيه فنحمد الله ان عافانا تعالى يا خير امه سبحان الله العظيم فالخلافه سوف تاتي العلماء اشترطوا في خليفة خليقه بتاع المقام لا خليفة المسلمين أو الايمان في ايمان كبرى واننا صغرى ايمان الصغرى دينك الصلاه اسمها في التقي ايش ايمان صغرى شوف نفس شرطنا في ايمان كبرى هي ايه الحكم انا ايمان لابد ان يكون في الام حضاشر فتح دخل عليه ان صباحا ايها الراهد قال لي بادا عن طواحن فيه يا قال له مرحبا. مرحبا امير المغمنين مرحبا منذ كم سنة انت هنا تعال لي كم منذ سنة قال له همان كعبه طب لي قال له قاعد برقب العباد قاعد دينا عمر يسأله كم سؤال اعرف ان راجع العقيدة مخوافقة ومشوشة فارك مبيش لا اسلام ولا توحيد ولا فبكى عمر ايه من المتعذي الابسي عليه اضاع دنيا مواخران اه اتسخرج نفسه من كل حاجة ها لابد بعض صايم قائم اضاع لغير الله. اضاع دنيا أو فرَّ لقي المُصل بفضل الله رب العالمين الدنيا ورب العالم اللهم الله مَسَّعَ في الدنيا دفاعاتك، وفي الآخرة الجنة كربة على بِنَّ. خافت الملائكة أن الجن المخلوق الجديد يأتي على غرار الجن، الجن كان يمزج بين بعضه، القوة في الطائفه عالم التحالف، الأوسية في السمك الصغيرة والغاب الأسد يقتل قال أتكعد فيها من يفسد فيها ويسك الدماء إيه اللي أعرفكم إيه اللي عرفكم الدماء يوم الناس لانه قاس المخلوق الجديد على إيه على ما سبق قال إني أعلم ما لا تعلمون وعشان يعط الملائكة في مكانهم عشان الملائكة يعرفوا قدرهم بالضبط ربنا معلم سيدنا ابونا ادم الأسماء أدم الأسماء المسمى انت تصلح تلاقي الاسم موجود ده حائص ودي نجفة وده ميكروتون وده راجل وده فت ومسميات كلها واحدة نفترض على اثنين ونفترض من اللغات لكن المسميات ايه واحد جال من اين من النبع من اين من التعنيل الله لأبينا آبا ويقال يعني يقال في بعض الروايات الإسرائيلية ان ابونا هدم من اصطرح عن حواب قاعدت قاعد تدور عليك ليه النهار عيسا هذا راح بيهه هو يدور في النهار والسلاح بالليه سعود ما تشفد فيه اللي هاتقو تدور عليك بالنهار والسلاح بالليه هاي سيحن كافنا اصطرقنا وانا قاعدة طبعا ورد خبر عن بني اسرائيل لا تصدقه ولا ايه ولا تجذفه ربنا تصدقه ايه تجذبك او تصدقه صدقه او تصدقه ايه سبحان الله بس ما وضع الكتاب والسن النشيه لكن يعني اسمعنا كده ان ده ايه يعني ايش حاجة حاجة النار عبدالله ولا يعني مش كل ما يروه في الكتب يعني يصدقه ايه علم هذا من اسمعه كله وحصل بامتحان من النجح ومن رفض من او اعونا هذا قولوا معاله وقالوا يا سبحانك لما يسألهم أنبقوني بأسماء هؤلاء وقلتهم صادقين قالوا إيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا بخصيرة الآن دي, دي مش كل واحد تعرف ولا بس الله افتكرى على الله, على الله يعني. ما على الله بس ما بديش باية من في, في, الناس في والشيخ ألفل. بالنص اللي تروح تغير الكلام وتحور الكلام اتق الله يا عبد الله اتق الله قال الثانية الثانيه لا شيء فيها قصه البقره قصه الايه البقره اللي تسميها الايه السوره قصه البقره تعلمون قصتها لكن نقولها بالنسبه ان اولادنا يسمعوها اتمنى ألا أسمع اسمع شكوى من اب او ام وبالذات من اولاد رواد المسجد انا بسعيد بيه اولاد اللي في الماده بسعيديه متفوقين في دراستهم وصعيدين لاباء المرمات قدوه صالحه المجتمع. انا بقول لك اللي بيحضر للمجلس ابوه وامه لا. لا لا لا حتى ولو كان ابوك في كيره فما عليك إلا أن تطيعه وأن تبره وأن تحترمه وأن تنحني له وأن تضر له من البر والخير لا يجب عليك أن تنفره لابد اضع حافظ وحاضب أن يبيت أبوك غاضبا عليك حتى وإن كان رجلا منحرفا أو أمك حتى وإن كانت عاصية أن تبيت باتية منك بسبب أو مغير سبب قبل بكتاب إسرائيل أن نتأكل أخرى فيه أما حياتها الصعوم بتتفرق بينه وبالإخواتي الصعوم الصراحة بتحب الفتة عنينا الصعوم بتحب حمادة عنك على جاهز فلابدك كله لا يسوغ لك إلا أن كل ليلة تفترضيهم شوه الرسول قال له ايه صلى الله عليه وسلم اريح فين انا رايح معك يا رسول بجال قال له اجاب هلك اقوم أب هلك اقوم قال له ايه قال له. وبتك يا ابك تاخذه وانت ماشي هيقع عليك وانت مسافر وجاي ورايح عشان ممكن تقتل نعم اذهب واصطحهما كما ابكيهما والزم اقدامهم فتنل الجنه عند الليل متى شو تدعيك بدين الله ومع رسول الله وفي كلمه الله والرسول الله روح, روح, روح عند انا سعيد اخوض بعض بمن يطرق بقى الاسرة والمجير عائل وتحت علوين شابته ويطرق لنا بقى بقى اراء غريبة لا دا لها لا من كتاب ولا من سنة انا شاكر في ايه؟ ومشنا عشان نتعايزين ايه؟ نقطع بقرر البعض يعني المسار راها يعني نقريق وعلى ذكائك انت فهم الكافي هم؟ يعني الاسف يحسنني ان نعمل اجتماع بمثل عشان ايه؟ انا عايزين بقى نعمل اجتماع عشان نطير عمر جنب الساحة موحدين بأمروز سبيل الله ومنظن الجهاد أن يجهدوا عمر وأصبعهم أقول لك عاديين طايع حتى تكون صلاة أصبحت جميل الله ومرضى القريب هذه دعوة الله تفسير رضا الله حدود العمر أما أم عشان أنا يعني أقولك المطارئ فيها خطر ما تعتبر سيعني لأن ولائك ليس للاسلام لو كان ولائك للاسلام منك النصيحة سواء لك او أو عليك والله نسخ اخذت بها فصنعت خايفه لا بد من نصيحه زينه شويه او سخنه شويه او او رفيق وجزاك الله خيرا فنحن عايزين سبحان الله بعدين عيل اللي كان يعني قاعد على الاول ان شاء الله وعندما قرر اللي حيطوا فرق بليد الجبال خطير وحطوا سواه وفرق خرج ربعين يوم صاره المزيان لا بد ان نطولها الناس في اقدارها ولا بد ان نحترم الناس فهل تجير لأهل العلم ولا داعي في الأعراق لا بعدين أعمل ما نسأل لها الله تعالى ما تقضى ست... يأهلكوا ربين بكذا ما أحراف يأك يا سيدي تقضى بيت حياتك روح يا أخوة يا ترجع اللي لما أدل ما كنت الزب أحراف لما لكن ليس لك ثمد من جتادي الأنظرنا لما راح يقضب علي لأين من, من, من, من الصمار زي يبلغ فيه يعني يبلغني بالبعوة الله فقال عدانا اللذيذ، هذا اهل هذا لك اهل المكلف ان انت لما تبقى اهل اللذين لما تقبلها عربية وتبقى من القرآن شهر الله نسال نسأل الله انت راح طلوعنا جميعا وان ينزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا وان يجعلنا اخوه المتحابين في الله الله سبحانه وتعالى في مساله البقره البقرة صعبها على بني اسرائيل لأنهم شددوا فشدد الله عليهم في مجالس النساء اليوم بعض المجالس بيشددوا على الأخوات لكن حرموا من ضمن ما حرموا قراءة الصعب والمجلات حرام اللي حرام ليه يا بيت قلت لين سيد الصعب فيها غيبة ونميمة واللي بيحراءها كأنما هو موتاه يعني انا قاعد منعزل عن العالم معرفش ايه اخبار اللي بنتابع في مصر ها وبنتي اللي بتقتل في, في, في, في القدس او في فلسطين او في بورما او في فايلاند وانا قاعد ابو عن العالم معرفش ايه اللي بيحصل المسلمين وحتى ادعي لهم خير ازاي انقطع عن العالم لا بكدبهم صلى الله عليه حرام عليهم اكل اللحم ليه يا ست قالك ظري دي سبوتي اللي بيطاحه وبيشكه تيه شوف ختابه الفتح وختاب الطريق كلهم عن نزيله القناة وكثير منهم طبعا يتق الله رب العالمين وحسابه على الله والمسلم كل ما تقل لا الله عنه ربنا يصبح عن اسم الله يسمى أم لم يسمي يبرد أنت إذا رحكت بيتك صرحة أو ما على ذلك ونفيك أن تسمي الله نبيحتك حلاة حرام حلال حلال ان شاء الله لانك بفضل الله متمم في كل وقت ووفر لامة الخطا والنسيان ومسكه اليه عليه فمن شدد تدشد عنه لاسرائيل الراجل ثقيل عند اختصر عادي واخوه مليونير عنده صور عادي اللي يريده اخوه أقوم إستنى يموت يموت نباش رح أسنه وقير لكي الله قال له اخي قتل ولا ادري من الذي قتله إستنى بان إسرين بان إسرين يحبوا الإيه الإسعاف الحاجات فنعمل نعمل نعمل قال له إن الله يأمركم أن تذبحوا وذكر ثم قالوا موسى يقول لك إن أخاه قد قتل ولا يدري من القاتل فتقول لنا اذبحوا بكرة يا علاقة تبحي بكرة ايه ايه ايه دخل جيب دي شو الحاضر نذبح بكرة خلاص إن الله مش انت بقول لهم أنا بأمركم بقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بكرة شوف شو التاريخ بقى قال. قالوا أتستخدنا هزوة يا موسى تستهزئ لنا يا سبحان الله كريم الله حتى هاي... يصير في او هم يا يرون ان تكون مو بانه حتى لا في بهذا الموضوع ينفتح رد الارحام الغيره ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها وطبعا له قلت يا رب نشوف الاصحاح رقم كذا وسط حقيقه من ملعون من عمر اريحا فهم يجيعوا ما من مسؤول مسلم عارف وهو يتكلم طلع المتحف وعرق ايه ده, ده ازاي يبقى متطرف ايه الموضوع ده فادي يبقى فيه. ده ده ده يسالوني لا انا لا. لديكم اريحه بناء على تعاليم التوراه وكان وزير الدفاع بتاعهم مو شديان بعد سبعه قال الثراء بعض اسرار من الحرب فالصحبين بيسالوه ياعمو تبدا خلاص خلاص احنا مش زي ما انتم تقولوا اسرار بتاعت المعركه فهم العرب كده يسمعوا قال لهم العرب لا يقرؤون وإن قرأوا فإنهم لا تهمون وإن قيموا فإنهم سريعاً لا يمسون جاء الشخصيه عرفها احنا العاطفة تعينا سبحان الله وتنزل عليه سبحان الله تعتذ الزلزاج موسيقى كلنا الحاجة أخضر لا لا احنا نتقل لأسنوح الجوانع دا أو سا الأرض تخززكم شوي أخضرنا نشوف شغلنا بلنا بقى جاءنا الله بالضبط زي ما رفنا حاجة عن هؤلاء الذين ركبوا للبحر لعدهم الموت راسوا او شقوا الغرق وليس انتيتنا منها لأ من هذه لنكونن من الشكر بس انت وصلنا على الغرق فلما نتجاهد الى الغرق إذا هم ترطيه من اكل هكذا الإنسان هذي عفر وإذا او قاعدة! او قاعدة! فلما كشفنا به من ضر المرة جهل لم يدعونا الى ضر الناسة شوف شوف شوف شوف النخل ده. تحت الجن والنظور اللي بتتعمل دي ايضا بيبدا انا قد على في مدخرة يقول ربنا يكررنا السنة دي في السنة والعم ويجيب ها حتى كلية العلوم ايه عن كلية دي حتى كلية انا هتبع عكري يا عم سلاح هروي ليه انا تخليك كرم ربنا يا ادخل تقول لك بس ايه بس باش و يدخل ايشو عدس بجان عادنا يانجح الوضع و يدخل الحكسة اللي كان قلوب يا سمنا له في تشيير التباكر النادر اللي انا كله في من دول يعني اصح يا عزيلا كان لا اله الا الله نزعي وتحصيل انا سلو افقاد وعوام اله الا الله خلاص تنزلت عليه بريمة موحدة انت كنت بتقول ايه فانت لك اكثر جالي ببط فذا دا نزوره الموسعة فلا ما تنزلش ايه وتعكي بنات متخفى شوية زي السكن اللي قال ايه الاخر لذيكي ان اقولك انا كنت ندابة لذا وزي ربنا كفاه هفل كلهم ميت ركعة ليش تقولي ركعتين ونه ركعتين جاء وقت عليها قبص لي انا مش معقول طب الحل ايه؟ والله ما عنديش حل. البيت راجعه، والمد قاعده. اذن ان الذكر لم يخرق الله عليك فإذا فرضته انت على نفسك فرضا فان قصرت فيه فصبت علي يوم القيامه. الامر صعب. الامر صعب. فقول ايه؟ ان الله يأمركم ان تلقوا بقد. قالوا اتخذوا الهدوء. كما قال جماعة فقام كريم الله موسى لانه قتل اخاه فإن هارون كان حناية فطلع لو أقوم جبل فأدركت هارونا المنية فمات بدأ فانا مموتا قال أنا عاد في البقاء إسرائيب نفسنا يدرس فرح جاتهم السلس أين هاروك؟ قاله موافته المنية الله الا انت قتلته ليأخلو لك الجو هاروك؟ كريمه الله ونبيه الله ورده يحكي لقاتل هذا يعني سبحان الله طرح الملائكة حملوا جثة هارون فطارت امام بني الإسرائيل فرأوها سليمة لا يصب الشرعي يصبت انها مات السكة الخلفي الله ولا تكونوا كالذين ايه آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وبيها اذا ما اضحوا انا لا فاهم البقره دي يعني طب روح... اخ ده بقره حاضر عايزين كلام للامر يروح جاي من السوق جا صح لا عندنا صح عند بني شويه ايه لا صح بالله البقره دي انا اسمها في كده لا فارغ ولا فات عوان بين دال واقودوا سبيتوا وذني على السن قبلهم هذه يبني البقرة تدعي بقرة تذكر الصفراء فاقع لونها تسر الناظرين بيه يعني زي كأن الشمس تشع من جلدها صفرة قادمة من فوق كأن الشمس تتسعم فوق طيب البقرة دي أعدة لللبن ولا لللح ولا للحرق ألا يعني لا سبب الحرب مسلمة لا فيها فيها ما ولا حته بيضة حاضر اعوذ بالله كلها ما تنطبقش في بني اسرائيل الا على بقره واحده والبقره دي قصة قصه الله لا. ولد ابو رجل صالح جاب ابله صغيره وربطها في الزائفة في البراري طبعا اللي يجري وراء تجري يعني بطرا غير متأمدة يعني ذكر اللي بشوفوا جماعة الهبل بتوع أسبانيا والجماعة دول الأمريكان لما يركبوا طور الهايج ويربطوا له ايده كل رسولي اختفت اهذا لو مات مات مستحرا عاش كادره مات مستحرا جمعة فأرعا شب عظم ده الزائفة ركب البحر وهو مرتن يعني بحر ايه هايش فمات كان منتحره انا سفري وطلبنا وجود انا يا اما طلبات اكتشف كده لا احنا اترفع على باب الخصاء ايوه الله سبحانه لكن خذ الاسباب خذ الاسباب اللي اداني حصنتك على كيانك فالراجل ابركته المنيه فعل المرا في لما بيكبر انا مش بتش حاجه انا كنت بروح الارض اجيب المحصول اللي فيها أسمه ثلاثة ثلث الأبوية وأمي وتلث البيدي وتلث أتفتح به في سبيل الله قال يكرمني في ايه في الولد ده وبالعجلة الصغيره دي كان أبوهما صالحا فالولد شبر وضاقت الحياة ديه وبأمه الأرض عشي يا مني إن أباك فترك لك بقرة البلاري ووحّتها وبيعها قالوا طيّه أمّي وانا الزيحة عرفتها قالت أموت قد وصفها لي إنما جلدها وذهب كأن الشمسة تشع منها إذا ناديت عليها قلت تعالي بخدرة الله جاءت إليك صيّعة أما أي واحد ينادي علامة شكيفة لمن برماية راح الولد تعال رأس جاد البقر وقلت يروح تروح بيعها بسوء بكام أنت بيعها بني كمير على وقت قبل في 6 انا السوق ليه اللي بيع دي اللي في اشرن اللي ليه على ايديها يعني ليه حتى اسال امي اولادنا اسمعوا الدراعات نشوف ياخد نصته لان احتمال لو واحد تاني يبقى مش عايزه تبقى فارده اتعامل مدامه وراضي، اتعامل بس كالفت و كالفت البلد الوحيد اللي في العالم اللي مصدف في المحلات البطاعة المباعة لترطي و لكي استدتك المترجم الثلاثة نجمعي الحاجة بقى وعند دولة الحاجة و بعد دولة عبشت رجع حاجة و يعتبر لك يجب المخيرة يأتيك فلوسك الكافة لأنه محمود اللي بيحب كل ما يتجع الى اللقاء ودعوه ننفعش قلعت من المحل خلاص الزاية البيعانه بالخيار طب انت تشت من الواجه ويوما القيامة لما اتعلم انا في رقبتك كمشتري رفت مين من اللقاء البيعان التاني الكبار باية تتجعل جملة ويقول اخلي بالك السمت جديدة هتشت بسلعة تبوليني والهطرف مخزن الايه يقول له تبوني حاجه اللي مفيش في نيه تطول وراء تطلق مليك مفيش لعمل حاجة لما الزنود اللي شوية خشب ولو شوية حاجة ولو شوية حاجة ولو مفتاح وهو لا يعلم انه اذا احتكر فقد نوعي المحتكر ملعون يعني مطلوب برحمة الله لا صلاة ولا زكاة ولا حد كل ما يفعل ملعون يعني مطلوب على المحل ملعون والجالب مرزوق يجب للفعل عم فوجي عم يعني بكره ربنا يدريك علينا وعليك يسروا ولا يسروا ما ليه رحم الله رجلا سبحا إلى باع سبحا إلى اشترى سبحا إلى قبر سبحا إلى, سبحاً الى قبر سبحا بكل كل محاملات عم علي بناء بنقص مية ماشى نقص مية يجب أخذ منك أخذ المية أخذ جيد ألف أخذ قصر في الجنة اربح ايهما أيهما قال له أتا يا امنا الإجواء بيقول لي أجواء ربك السوق جيد ان في بحاله مدينة عاجل للذكة عام لا يأتي عن نبيه اشتري عنه أشتري قال له أنا أتا لو فيلسوف الفلسفة العاصر بيقول لك ها لغة السوق لا إنت هو يعرف لغة السوق وانت تعرف لغة السوق ها في فرق من الطب الهنزة مصرق والمغرب قال المؤلمه أمه خيزك الحكاة أبني والله ما هذا بشعب نبيه بشعب اسألوا لأبي والله ما مدعش فالحكاة مستهلة كده قابل قال المؤلمه أمك بتقولت أمك بتقول لك ابي والله مدعش قالوا بيعها ولكن لا تقبل في ثمنها أقل من ملك نبكها ذهبا يعني البقرة للذبح وتبريد الجنز بتاعها والله سبايك داع هو لا تمنع المواطبات بتاع البقرة الصفراء البقع لونها اللي تظروا النظرين اللي لا شاء فيها المتلمة اللي فارض ولا ذكر العوام بين ذلك لا نص الأرض والأرض كل لكله كله. فقح هذه المواطباته كلها إلا في بقرة اليسير ابن الرجل الصالح شو القصة مش هزماني فراحوا جابوا سيدينا راح جمح البقرة فقلنا ضربوه ببعضها وقالي الحج الزحف وضربين البيت راح البيت وقف على رجبه ايها كلمة الله قاله نعم قاله اخي قتلانه ورحميه التالي يشاهد على الكلام اهل الله لا شيئة فيها هكذا ذكر الناب البخاري رضي الله عنه الآل اثيرا في هذا الدرس واذا قلنا ودخلوا هذه المصرية فقلوا منها وكذلوا منها حيث كنتم رغدا ودخولوا البابا سجالا وقلوا حتى مغض لكم خطيئاتكم او خطاياكم على فرعبين سنبيل وزلين وفرين ايه وكذلوا الارض هذه القريط طبعا انتوا عقلين نجات ثاني اسرائيل من, من مع مع موسى هم سبحانه وتعالى انتعرف تاريخهم وفي عشر دقائق. هو عبروا مع صديقنا موسى لسه لجنوب مكلم من البحر وإذا موسى يتحقنا فرعون بطفوش ان معي ربي سيهديه عبروا وعزوا وصلوا الى الزحرق سيناء، لا تشاهدوا خلاص ولا مش منه؟ بعد النجاة انت إيه؟ لما الاعدادية ولا, ولا خلص. أول حاجة تعملها الله انتها صح ولا لا او على الاقل بقى لله يا رب العالمين. احمدك يا رب اه اول ما عدد قاعدين على الشهد بيابدد انسان بعملينه اليه وبيعبدوه موسى نعم ليش عندنا اله كما لهم اليه ده اول الايه اول القصير ايه بقى ابو ايش بقى ايه عموزة يعني تدخليننا برضو ايه يا. يا جماعة تكلوات اللي بيعملونا متبرو ما هم فيه وواضروا ما كانوا الميراغ قالوا طالب ماشي معاقليننا بوضع شويه قالوا صحرات هنا دي حرش مثل اكيك ونقولي ايه صحرات هنا ايه بيها مكيفاتها واحدة طالب راح ربنا ايه وظلنا عليهم ملغمانا في عز الدنيا مغيينة عشان تبنعهم من حرارة الشمس وبعدين اتفتح لانا اكل من ايه قالوا انها فوش طائر الزمانييني طائر أبوال أبوال رهواء على الزم بلوشي كده وعلى الشجر فصل الشجر هناك في عليه ايه المن اكل كده الانوحي جاي العسل فيه اكل جميل لذيذ يعني القاطع هذي المن وهذي السلو واني الغمان. حذب؟ عندما نسأل ايدي الحذب؟ لأسهل قالوا فايسة اتسنوا هنا بقى فانا بقى راجب النيقاط ربي النيقاط كان رب العباد قال ثلاثين يوم تيجي على قبل السور قرأ سيدنا موسى ثلاثين يوم مستعد اللي قال له خطايا ريحه تقوم من شده الصيام ايه تعرف تريح اطفال قبل المغرب كده زي ما ايه لو علومك في الصلاه اللي عند الله خير من ريح المذاق فايتنا مت ان اروح اتكلم ربنا وانا باهد صوت كده الواحد شايف عشان من الارض اللي بتضح كده عشان يغير ايه أحبه. انا مت اني احب هذه راح ارقص عبد بيبدا لو ودنا الثلاثين عاصرة كمان فكننا بيخاصرة به ايه اربعين رينا اراد ان له خلي بالك في قومي واصلح ولا تستبح سبيل المرسدين سيدنا مشي من هنا في واحد الثموزة السامري قاعد عامل زي بتوع الاعلام كده واذرك الله حاول البلاوي الجلاوين هو كان يفهز بالطبيعة وبالفلق وبالاتجاهات بكع تجيب بعيد من ارطاق يطلع لك خلي بالك الجو شديد المرودة وقال انت انت حار ايه اقيا بس انت على المرس يعني هو غالب ادي عرص الغيب وغالبان ان الموزة الشامير فان فرح ايه قال له اه انت يا خرميا جابان اسرائيل بسو من سراءتوا بتاع المصدريين الغلابة اللي كل واحد يلي يبحث عنه شو على مدى وصلح تلال اذا انه بالسرقة مدهب هل هي والسرقة مدهب اذا انه بالسرقة حرام اذا حرام اذا انه بالسرقة حرام انه بالسرقة مدهب لا مدهب انا هخلطه بالحرام ده رأصال بالذهب ومشكل منه عيد يو بق ويو فتحة بالمؤخرة ويعمله مع التجاه الوية مثل النبيوت معيس وعليسه كان عالم من علماء الموسيقى والله والطوطيات ها انت المرئيات فسبحان الله ايه يدخل الهوى من ثابر العجل يطلع من المؤخرة زي صوت طرب في الزم عجلا جفدا له ايه هو صور العزم تماما قالوا هذا الهوكم و الهو موتكم طب بلتك انو بيعبودوا في ايه عجل ابيت و ايه ايزيت و هزريت و ام الاله و ام اللي بيجابة صور العياة واللي يا في اللي يا اخويا مثل تقوله طلب بالتمام ان جدك الفرعون يا ابني انا مش جد فرعون يا ابني انا جد عمرو بن عاص ها جد ابو داره ها جد الزبير بن العوام اللي جادك فرعون ده سبحان الله المهم فكان دوره معافاه اغارت رخم ليله ليله احنا متسليم واحنين الحمد لله وكان جد وصلنا سلام الحمد لله ماشي أنا بره ما عجلك عن قومك يا موسى. على باله الصراحه عاد يطلع بتاع تاريخه ولا هي عندنا الاساس انت تقول لي لي خلاص التقرير ده انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا ولها جعبا. ليجي سرع إسرائيل سبع باكس الله ورجو اللي أباكس العجمي. قال فألقى الألواح. أول حاجة. هذا الواح ده ايه؟ الكلام الله. راح من يشدد غضب عيني لله. راح ألقى الألواح. جين اللي يقدر انفقه وأقض برأس أخيه يجره إليه. قال لا يا ابن أم لا تأخذ لقياكي ولا برأس بشي طبتانه كمان تعالى. إني تعالت قال لنا خذت اه فرقت بين بنيين فائرة ولم ترفض قوم فقال المهنم حرق العجل ورمه في اليم في الوحظة وقال لهمونا السابري ان تقول في الحياة ان تقول في ايه لا مثال يجي له مرض سلفي فقال ان اي نوع من الهواء يعد على جلده يصرخ وتألم محده وانا في الكن محده يعني عازل الى ان ما يكون هناك دلال رب العالمين في معنى في جلال سبحان الله فلقم لنا الحالة دي الى جماعة دلوقتي دي غلطة تعالوا بقى انا هنالك إسرائية منكم عن بني إسرائيل يعتذروا ويسوبوا الى الله هنالك عن بك أنا عندما إسرائيل كله بعد واحد عينة وانتقار تقولين ايه, إيه؟ بني أن اقصدوا أصواتكم. إن الله سوف يكلمنا الذي اعلمنا أنه الله ماذا يقول لك؟ يا موسى قال له ناعه وكان صور اواجه معك سطر فأنا لما قلت سبحان الله ترسل الرسل ربك لديهم كبيرة سانة سطر سطر عليم ع... سيدنا ابن الحبيل كل ما كان يؤذر رحم الله اخي موسى لقد قولي اكثر من هذا الرضا كان عنده قد اصفر عناش ماذا كان مريض في لأننا انما رجل صعبة صعبه جدا وعليه المهم سيدنا موسى قال يا بوحر لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فقد اقبل الصاعقه وانتم تنظرون الصاعقه التي على واحد واحد من السبعين لكن ثم احياهم الله بعد ذلك شوفوا شوفوا النعم دي رجل الموضوع نعم قال الصراحة بقى الأكل ده مش عجبنا قبل مسلس ما فا إن إن أت إن السبب سو ااا على طعام واحد يا خلنا نحن عبودين بس نروح لسه الصراحة مثل بقى ده فسولنا رقص يقول لنا الارض من بقدها وابتدأيها وفومها وعلى فيها ورفدها هم متعودين على المكليات فمتى لما مش على الثمن الثاني قال لك حناك للأكل هنهددوا مصرد اي مصرد من الامصار يعني بلد من البلاد كده اللي حوال اينا فيها ده خلاص لدينا مصطرة فينا مصطرة اللي هم يا جماعه عايزين نروح ملت المخلص انا متش بقى قاعد عايد ايام بلت المخلص خلاص بك اللي بقول احنا دينا حقه من النيل الخراس انا قاعد بس بلت المخلص يعني طيب يعني ده فيها يعني قرض الجفاري لما تفوش راح تاع المصطف القبيلة قد من كل القبيلة اشع واحد ارسل القادر فرود تعملون لنا استطلاع مين اللي بيضرب راح القادر الشجعان يرجعوا انا لا انهم من العمالقه تعملوا الواحد منهم ياخذ في فيكم لا اذا انت وربوك توقعت انها هنا قاعدين الشجعان امال الجبرائيل واحنا دول لا انا سريع ها يعني دي الصوره السريعه اتفضل ها كده هو امال ده كان ايه بقى لك احنا اقوياء لا ام ام الاخوه احنا الله ارقته الله الا انت ورقوك فقره تقوله على إن ربي اني لا املك الا نفسي ورق انا مع ظهر انا اعرق لان موسى كان يتمنى ان يذهب في بيت النقص احققتنش الامن يا عيني سبحان الله حتى ربي بالقرب منها ولو, ولو تربيت حجر يعني كده يعني قرب بيت البخت برميه حجر وكان يتمنى دخولها وربنا لهم دخول القريه في ايه في دخول هذه القريه الجبل فدخلوا المسطحين على الارض وقولوا حط عنا خطايانا يا رب فقالوا حمق فنسل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فكان عاصبتهم والعياذ بالله رب العالمين ان حرموا من فضل الله وحرموا من ذكره المقتل وغربت عليهم الجله والمسكنه وكتب الله على هذه الامه ان يبعث عليهم من يتوبهم سوء العذاب هذه بعض ايات في صحيح البخاري قد وقتنا عندها ونكمل المسيره ان شاء الله في الاثنين القادم جمع الله خيرا الجميع والله فيكم